بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لا أجرًا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون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 مشاء بنميم مَن للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين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 فاصبل لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكضون لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذمون